هل هاكم حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وقعون الجحيم ما ترونها عين الذين ثم لا تسالون اذ عن النعيم الله اكبر الله اكبر الحميدة. ربنا ولك الحمد